كل الوطن بينادي حي الله بأبو فادي كل الوطن بينادي حي الله بأبو فادي حيا الله بقائد مغوار حيا الله بصوت لا حرار الله بقائد مغوار حي الله بصوت بالقلب انت الغالي بالقلب ابني الحركي ابو فادي بعزم واسرار ومشي عاذر بالقائد ابو عمار ابني الحركي ابو فادي بعزم واسرار ومشي عاذر بالقائد ابو عمار والضل الفاتح السياق صوت لا حرار حي الله بقيد مغوار الله بصوت لا حرار بالقلب بالقلب فلسطيني بتشهد لك يا سبع الليل خيال ثابت والله عظهر ظهر الخيل فلسطيني بتشهد لك يا سبع الليل خيال ثابت والله عظهر ظهر الخيل قول الحق دومي بيزعل يا وجه الخيل كل الوطن بينادي الله بقى فادي Can leave سجن المحتل بيشهد يا سيد الرجال حب الوطن ترجمته عزي وافعال سجن المحتل بيشهد يا سيد الرجال حب الوطن ترجمته عزي وافعال اسمع طنش يا ابو فادي الحزه دكتور كل الوطن بينادي حي الله ابو فادي كل احنا الشبي برجلك لو مهما صار نمشي ونتباه باسمك يا سبع الدار احنا الشبي برجلك لو مهما صار نمشي ونتباه باسمك يا سبع الدار حيالا بقائد مغوار حيالا بصوت الأحرار حيالا بقائد مغوار حيالا بصوت الأحرار بالقلب انت الغالي، بالقلب. انت